وَظَنَّ لَعَنَهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن حِصٍّ لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الَّخِيرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا وَمَا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده وَلَنُبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَنِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَلِيظٍ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو شقاق بعيد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 فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَٰإِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ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 تَكَادُ السمواتُ يَيتَفََّّرن مِنْ فَوط وَالمَل إِكَةُ يُسَِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيَستَو فِرونَ لمَ في الأرض على ألا إِ اللههُ وَالغَفون الرحيم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 جَرَ عَلَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّانَ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا على المشركين ما تدعونهم الي الله يختار اليه من يشاء ويهدي اليه من يشاء وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ باود لم في شك منهم ريب فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواهم وقل اامنت بما انزل الله من كتاب وَأُمِذْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيلِ وَالَّذِينَ يُحَاسِلُونَ فِاللَّهِ مِنْ بَعْضِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شديد الله الذي الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قريب يسْتَادِلُ بِه الذيَّينَ لا يُؤمنِونَ بِهَا والَّذينَ آمَنُوا مُشْقونَ منِنه وَيَعلَمونَ أَ الحَّ عَ إِ الذيذينَ يُمارونَ فيِي التَاعةِ لَ فِي ظَلالِ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القبي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه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 وَلَوْلاَ كَلِمَتُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعُونَ بِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّةِ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 قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزيد له فيها حسنا ان الله غَفُورٌ شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فإنه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 ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة وهو الولي وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَسَّ فِيهِمَا مِنْ دَبَّا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيد ومن آيات الجَوالِ فيِي البَعنكَ الأعنام إنِ يشَأ يُسكن الذحَ فَيَوْلَ النَّرَوَكِد على ظَهْرِي إ فيِي ذَِكَ ل آياتاتِكُ صَّ شَكون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 والذين استجابوا لربهم وعقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم وممن رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاب سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ 118. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهنيهم يوم القيامة 119. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيدٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا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 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخلق ما يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَسًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذَكَرًا أَوْ يَجْعَلُهُ أُنثَى إِنَّا سَن نَّجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَعْطِيًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهَ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ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 مَا كُنتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 المبين. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ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 لِلتَسْتَووا على ظُودِ ثمَُّ تَكُرونْ مَتَ رَبِّكُمْ إذ اسْتَوَييتُم عَلَيهِ وَتَقولُولوا صُبحان الذي صَخخَرَ لَنا هذا وَمَا كُ لَ مُقدنين وَإِا إِلَ رَبِّنَ لَمُ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 سودا وهو كظيم أو من يلشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 نَوَجَدْنَا آبَ أَنَا عَلَاء أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاِنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباء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 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ لمِمَ يَكفُر بِال الرَّحْمَانِ لِبُيوتِ سُقُفَم مِنْ فِيوَّةٍ وَمَعَالِ جَعَلَهَا يَظَّهرُون وَلِبُيوتِم أَبوابًَا وَصُرن عَلَهَا يَتَّكِ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 وَإِنَّهُمْ لَيَفْتِنُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّتَّدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ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 وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُفْتِهَا وَأَخْلَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاهِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُسُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي سُلْطَانٌ عَلَيْكُمْ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَيْنٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينٌ فَلَوْ لَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فاستخف قومهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أعسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وَلَمَّا وَغَىٰ قُرَيْبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمُ خصمون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 وَإَِّهُ لَغِمُِسَّارَةِ فَلَا تَتَر بِهَا وَالاتَّبِرُون هذا صِراتُم مُسْْتَقِيم وَلَا يَصُدًّا لَكُم الشَّيطانُوا إِهُ لَكُم عَدُجُم مُبين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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغطة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا ايها الذين امنوا لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه انتم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 وتلك الجلة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 رحمة من ربك إنه والسميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّهُ مُنْتَقِمٌ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ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 وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجِمُونِ وَإِلَّا تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُون فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع فَمَا قَوْمٍ كَرِيمٍ وَلَعْمَتِكَ كَانُوا فِيهَا فَكِينَ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ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 وعيون يلبسون من شندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 وَلَقَذْ آطَينَا بَن إِسْرلَ الكِتَابَ وَالحُكمَ وَالُّب وَتَورَرزَقُناَاهُ مِنَ الطّباتاتِ وَفََّنَاهُم على العالمين وَآطَنَاهُم بَّناتٍ مِنَ الأأَمْرِ فَمَخْتَلَفُون إَِّا م بَعضم ج أَم العمُ بَغم بَنَم إ رَبكَ يقض بَينَهُم يَوم القامَةِ في مَا كان في ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَيُنْعَمُونَ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ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 افَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْ هَدَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم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 وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ المبين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 إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به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 أعوذ بالله من بسم بل الرحمن